الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا حتى الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله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 يا رجل الذين آمنتكم الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعباركم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يمع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شركم لأحدثاتها وكل محدثة بجعة وكل بالعلم ضلالة وكل ضلالة السماء أما بعد فإذا من قضيعة العيش في هذه الحياة الدنيا أنها لا تكمل أحد من الناس من كل وجه فإن وجد الإنسان في هذه الدنيا لفة من جهة جاء ما يتغرقها من جهة أخرى ولو كانت الدنيا تكمر من كل وجهه إذن لدى حبث آثرة ولكن الله يفعل ما يشاء قال سبحانه وما أوتيتم من شيء فمتاع حياة الدنيا وزينتها وما عز الله قيره وأبقى أفلا تحفرون من أجل هذا فإن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى غيره ويأتس إلى غيره فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازي أصحابه ويعاونهم يتأذب لآلامهم ويطرح لقرعهم ويبعب جارعهم عمسان بن شعد أن راعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببرتة منسوجة أهزته جبة أتواضعة قالت يا رسول الله نسجتها بيدي تجئت لأكسوكها فأقرمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محداج إليها فقرج إلينا وإنها إذا أردت فحسنها كلاما من الناس قال ما أحسن هذه الموردة وقال يا رسول الله اكسنيها ما أحسنها أعطنيها ما أحسنها فقال القوم لذلك رجل والله ما أحسنت لذي رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته إياها وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد فقال ذلك الرجل إني والله ما سألتها لألبتها إنما سألته لكي تكون هذه كفريا قال سهل فكانت كفن ذلك الرجل لقد كان عليه الصلاة والسلام يؤثر الناس على نفسه وأولاده يأتيه المال العظيم فيقسمه بين الناس إيثارا لأصحابه ومواساة للمحتاجين منهم رولنا أهبر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ان ساقه رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي الما في يديها من اثر الطحن بالرحى والرحى هي الآلهه هي الالهه التي يطحن فيها القمح والشعير فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تساله خالمه وقد جاء النبي يتبئ من الكفار جوال وذالين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نعطيكما وأدع أهل الصفة تقواه ظنهم من الجوع ولا ألم ما أنتق عليهم ثم أرشدها وزوجها علينا أبي خالب على التسبيش والتحميل والتكبير قبل النوم قال فإنها خير لكما من خالب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان العب أهل المواسات وأهل التعاون من أصحابه المؤمنين رواب قالي ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الأشعر الدين إذا أرملوا في الغزو أو قبل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد جمعوا ما عندهم من الطعام في ثوب واحد ثم اقتذبوه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم فهم مني وأنا منهم بل إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلسى أحدا من الناس أحسن إليه فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جاعدا للمعروف نافرا للجميل فهذا أكبر من الصديق رضي الله عنه آس النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه على تبريغ جعوته فحفظ له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأذنى عليه فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعفني إليكم فقلت كذبت وقال أبو بكر صدق وواتاني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوه صاحبين فهل أنتم تاركوه صاحبين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينست أقوات أيضا التي أحسنوا إليه فهذه خليجة بنت خويل زوجه صلى الله عليه وسلم ما زال يذكرها ويفجعها بخير بل إنه كان يتعاهد صاحباتها كان ينزي إلى صاحبات خليجة ويثني عليها خيرا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غدر فديجة أثنى عليها أحسن الثناء قالت شغلت يوما فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تبقوها وقد باتت الله بها خيرا منها تعني نفسها رضي الله عنها فقال ما أبزلت الله عز وجل خيرا منها قد آلت بي كفر بي الناس وصدقتني إذ كذب للناس ووارثتني بمالها إذ حرمني الناس ورتقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد الناس أيها الناس إن المواساة والتعاون من أخلافهم منين المحشرين وهو باب واسع من أبواب الإحسان يدخل فيه يمساق المال وبذل الجاه وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وإدخال الصرور على قلب أخيه فلم هذا المعنى أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل ذات وصبروا على ما قولوا حتى أتاه مضرقا فتهادرون تركوا ديارهم هجرة بالله سبحانه والأخصار نطروهم فآوهم وقاسموهم أموالهم وتورهم وبلادهم فكانوا بهذا خير الأصحاب لأفضل نبي راسول ورضي الله تعالى عنه الأجمعين قال أنا سبحانه مالك رضي الله عنه قدم علينا عبد الرحمن دعوك وآبى النبي بينه وبين سعجل الربيع فقال سعد وكان كثيرا المال غنيا قال سعد لعبد الرحمن بن عوف قد علمت الانصار اني من اكثرها مالا ساقسم مالي بينك وبينه ساقسم مالي بيني وبينك شطرين نصفين ولمرأتان ولمرأتان فانظر احجبهما اليك فاطلقها إذا حلت وانقضت عزتها فاستزوجتها فقال عبد الرحمن بعوف ضارت الله لك في أهلك وبالك ولكن ذلني على الشروف فذا جرى عبد الرحمن بعوف فصار من أغنى الأغنيان من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولما هاجر المهاجرون إلى المدينة قالت الأوصار للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النقيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا كثير عليكم فقالوا يا رسول الله تكفونا اذنأونا ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأرعنا والله إن أمره العجيب فالأموال والنقيل هي ملك للأنصار وحدهم ولكنهم ألا اشهروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركوهم فيها وهو الضرباء عنهم فأنزل الله عز وجد فيهم قرآنا يُتلى إلى يوم الدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجا إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة إما أوزوا ويُفِّرون على أنفسهم ولو كان به الخصاصة ومن يوم نوح نفسه فأولارك هم المفتون ما كان لهم ان يفعلوا هذا لولا ما وقع في قلوبهم من الايمان القويم بالله سبحانه وان عجبت فعجب حال المسلمين اليوم عجب حالهم في حبهم الجم بالدنيا فكم تعادى من اخوان بسبب قطعه ارض ما لها من وكان قطعه من من اجل محل فآلوه إلى الضوار فاللهم أدث بين قلوبنا وأصلح بات بيننا وإذنا سورة السلام الحمد للذان وكفاه الصلاة والسلام على النبي مصطفى ومن على آثاره المسار واختفى وبعد أيها المسلمون إن كلها الإيتار والمساواة جوا في عروء الصحابة رضي الله عنهم فاذوا إخوانهم على أنفسهم وقدأوهم على أهلهم وأولادهم مع شدة حاجاتهم أقرب المقاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقير جاء إلى سبيه صلى الله عليه وسلم يسأله طعاما فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسائه فقلنا يا رسول الله والله ما منع ما معنى إلا الماء والله ما معنى إلا الماء فقال عليه السلام لأصحابه من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق به هذا الرجل إلى بيته وقال لمرأته أكلم بالله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا فوت صبياني فقال هيئي طعامك وأصبحي سراجك أشعي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصبح سراجها فأقفأت فجعل يريانه فجعل هذا الرجل من الأوصار وهو المرات يريان الضيف كأنهما يقلان يحدفان هذا الصوت كأنهما يقران وترك الضيف في غرفة وحده وهو يأكل من شدة الجوع فتركوه وحده يأكل وهم لم يذوقوا طعاما فباتا طاويين من الجوع فلما أصبح غدا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخباه خبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من فعالكما لقد عجب الله من صنيعكم صنيعكم البالحة بالطيب وأنزم الله عز وجل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم فصاصة ومن يوقش نفسه فأولئك هم المفتدون وهذا جادر بن عبدالله رضي الله عنه يوم الخندق يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه معفوض بحذر قد باتوا ثلاث ليالي لم يذوقوا ذواقا ولا ضعاما فذهب جادر إلى امرأته وقال رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أصبر عليه فهد عندك شيء فقالت عندي شعير وعناق العناق هو صغير معك فذبح جادر بن عبد الله هذا العناق وطحنت امرأته لشعير ثم همز جادر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للطعام من دون الناس لكثرة أصحابه ولقلة الطعام ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستأثر في ولو كان قليلا بل دعا أصحابه وهو كبر وسأل الله عز وجل الباركة فأورد لهم في طعامهم فأكلوا كلهم حتى شبعوا وأخرج المغاري ومسلم أن أبا طرحة الأنصاري رضي الله عنه رأى آثار الجوع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصرعته أم سليم رضي الله عنها لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا صوته ضعيف أعرف فيه الجوع فهل عندك شيء فقالت رضي الله عنها والله عندي أقراص من شعير شيء يسير من شعير ولفت هذا الشعير في خمالها وأمرت ابنها أنت بن بارك أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاره وقال إن أبا قلحة صنع لكم طعاما فأكلوا كلهم وكانوا نحو من سبعين أو ثمانين وهذا أبو غيرت رضي الله عنه جاء مرة جوعا شديدا حتى قال رضي الله عنه إن كنت لأعتقد بكبدي على الأرض من الجوع فجلس في ضريف النبي صلى الله عليه وسلم لعده يذلك معارها فمر أبو بكر فيه ولم يعلم ما به من الجوع ثم مر أمر ولم يعلم ما به من الجوع ثم مر بعدهما نبي الله صلى الله عليه وسلم فتفزم حين رأى أباه غيره وعرف ما في نفسه من الجوع فدعاه إلى بيته فوجد لبنا شيئا يسيرا من اللبن قد أهدي إليه صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة أن يدعو قوم أبي هريرة وكانوا فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا وكانوا فقراء لا يجدون طعاما ولا شرابا فوجد أبو هريرة في نفسه ذلك لكثرة جوعه حتى قال في نفسه رضي الله عنه ما هذا اللبن في أهل الصفة هذا اللبن يثير لا يكفي أهل الصفة وهو الكبر قال وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها في يومي وليلتي ولكن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان ليعصي أمر رسولته صلى الله عليه وسلم فدعا أصحابه فشربوا كلهم حتى رووا ثم شرب أبو هريرة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اشرف حتى قال أبو هريرة لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مثلكا ثم أقضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتح فحفظ الله تعالى وشرب الفضل فقط الله عليه وسلم إن هذه الحفلة ليست ضربا من الخيال ولكنها نابعة من أقوال استمسكوا بكتاب ربهم وقدموه على أنفسهم وأموالهم فآتتهم الدنيا وهي راغمة فآثروا بالمال والنفس والنفيس قال الحسن القصري وعلمه الله تعالى والله لقد ادركنا اقواما وصحبنا طوائف من العلماء ما كانوا يبالون اشرقت الارض اغربت ما كانوا يبالون اشرقت الارض اغربت والذي لا اله غيره إن الدنيا كانت اهون عليهم من التراب ان الدنيا كانت اهون عليهم من التراب في شعب الايمان للبيهقي أن حذيفة العدوي رحمه الله تعالى قال إن طلقت يوم الجرموك في غضوة جرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء يسير من الماء كان يبحث عليم عم وكان معه شيء يسير من الماء وأنا أقول إن كان به رمض سقيته إن وجدت ابن عمي سقيته ومسحت به وجهه فإذا أنا به فقلت أسقيك فأشار إلي أن نعلم فإذا رجل أمانه يقول آه آه فأشاره عمي إلي أن انطلق به فجئت هذا الرجل فإذا هو عم هشامه العرص فقلت أسقيك فسمع رجل آخر فقال آه آه فأشار هشام انطلق إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو مات ثم رجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات ورحمة الله تعالى عليه الأجمعين هؤلاء هم الرجال حقا والنجوم صدقا قال الحسن لقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوذا إلا شيئا يسيرا فيقول والله لا أجعل هذا كله في فضنه فيتصدق ببعضه ولعله أحول من يتصدق به عليه ولعله أهل أحول من الذي تصدق به عليه قال سبحانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت من تصلطا ومن يوق نفسه فأولئك هم المفتحون عباد الله تشفه بالقرار إذا تكون مثله إن التشبه في اضطرار فلاكو سبحان الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أن فاستغفرك وأتوب إليه